بسم الله الرحمن الرحيم انما ترون وهو من الحملة الصليبية اليهودية الكفرية على نبينا صلى الله عليه وسلم انما هو بسبب ما بنحه الله عز وجل من الصفات الجليله والمزايا والخصال النبيله فهو افضل مخلوق واكرم مخلوق وأفضل نبي وأول من يشب عنه القبر وأول من يفتح باب الجنة ويرجى أن تكون له الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي لعبد إلا لواحد وكذلك هو صاحب الحوض الموضوع بعد ما تؤمن وأعرض عن المشركين فرسولنا صلى الله عليه وسلم أكرم مخلوق على الإطلاق أكرم من الملائكة أكرم مخلوق خلقه الله عز وجل اصطفاه وأرسله لإرسالته إنك فيناكَ المستهزئين إنك فيناكَ المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين كالكفرة والمشركين والمستهزئين بنبيه الكريم نبي وضع الله عنه وزره وآفع مكانه وجعل الذل والصغار على من خالف أمره أفضل الخلق أجمعين وخاءة من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتسجيلات دار الحديث تقدم تغلل الحسد والحقد في قلوبهم فبين حين واخر نرى من يمتهن القران ونرى من يمتهن النبي عليه الصلاه والسلام بالافلام المسيئه او بالرسومات السيئه الى غير ذلك ولا تعجب فكفرهم به هو من اعظم السب اعظم السب أن يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأعظم السبب لله عز وجل أن يجعل له الصاحبة والولد ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فإذا عرضنا أن ننصر نبينا حقا فنننصره بالأخذ بهاديه وسيرته أما ما يفعله كثير من المسلمين أنهم إذا أرادوا أن ينتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلتوا الكفار في المظاهرات وقلتوا الكفار في لباسهم وقلتوا الكفار في كلامهم وحياتهم ثم يدعون نصره أنا لهم النصر بل هم خاذنون لدين الله معرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضون للذل والهوان تقدم ومع ذلك نقول إن هذه الطريقة التي يسلكها بعض من يزعم أنه ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ليست بطريقة مرضية ولا سبيل سوي وهو ما يقوم به المفجرون أو يقوم به المنتحرون أو يقوم به غير ذلك من الأعمال الإرهابية أو الأعمال الخارجة عن تعاليم ديننا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تسجيلات دار الحديث تقدم خطبة يوم الجمعة بعنوان نذوم الكفار بسبب النبي المختار وحكم الإسلام في سب الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن لا نستبعد أن هذه الحادثة التي حدثت في فرنسا مع أننا لا نجيزها لا نستبعد أنها مثل حادثة 11 سبتمبر التي اتخذها الأمريكيون لغزو بلاد المسلمين ولهدم ديارهم. ولقتل رجالهم ولليدي بأطفالهم كما حصل في أفغانستان وفي العراق والآن الحمل جائبة على اليمن تجلت هذه المادة في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1436 للهجرة نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين وأن ينتقم لرسولنا الكريم إن الحمد لله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 وإنما توعدون لآهات وما أنتم بمعجزين عباد الله إن الله سبحانه وتعالى قد ابتل الكفار من حسد لا سيم اليهود والنصارى ومن إليهم من المشركين فكثير منهم إنما أبى دخول الإسلام حسدا وكبرا وعنادا وإلا فهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم كما أخبر الله عز وجل بذلك وهو أعلم بكل شيء وأصدق قيلا وأحسن حديثا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم قد جاء في السياق أن حجي بن أخطب وأخاه ياسر ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة فسمع منه ورأيه فلما رجع إلى بيتهما سمعتهما صفية رضي الله عنها وذلك قبل إسلامها وياسر يقول لأخيه حيي كيف رأيت الرجل قال والله إنه له إنه له قال فما تصنع معه قال لا أدى العدو واللهو حتى أموت وكذلك ذكر أصحاب الصياء أن عبد المسيح كان من ضمن الوحيد النصارى الذين ذهبوا من نجران لملاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كانوا بالطريق تعثر أحدهم فقال تعسى محمد فقال له عبد المسيح لا تقل تعسى محمد فإنه نبي فقال ذلك الرجل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال له عبد المسيح إنما قلتها هكلم عابرة وليس بنبي قال والله لا أبي لكها أبدا فاسلم ذلك وحسن إسلامه وبقي عبد المسيح على شركه وكفره وذكر أيضا أصحاب السير أن أبا جهل إنما منعه من الإسلام الكبر والحسد والبغي فقال كنا وبن هاشم هكذا فلما كنا كفرص إرهان قالوا منا نبي أي كيف لنا نحن بني عبد الدار بنبي حتى نتساوى مع بني هاشم فأبى الإسلام وذكروا أيضا عن أمي بن أبي الصلب أنه كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأشعار تدعو إلى التوحيد وتحث على التوحيد وتحذر من عبادة الأصنام ومن الشرك والتنديد. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أخذه الكبر وقال والله لا تعيرني نساء ثقيف أني اتبعت أولام قريش وأب الإسلام حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد شعره أن يسلم وفي رواية أسلم شعره وجاء في الصحيح أنه ركل لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عصاف النبي صلى الله عليه وسلم من أبي سفيان قال والله إنه لنبي ولو ذدت أني أخلص إليه فأرسل قدماه فعند ذلك حاصر الروم حيصة فقال إنما أردت أن أختبركم وأبى الإسلام حباً في الدنيا إنما ترونه وتسمعون من الحملة الصليبية اليهودية الكفرية على نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو بسبب ما منحه الله عز وجل من الصفات الجليلة والمزايا والخصال النبيلة فهو أفضل مخلوق وأكرم مخلوق وأفضل نبي وأول من ينشب عنه القبر وأول من يفتح باب الجنة ويرجى أن تكون له الوسيلة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 وكذلك هو صاحب الحوض المورود والمقام المحمود غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أضافه الله إلى نفسه في أشرف المواطن وأكرمها فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الحرامين المسجد الأبصى وقال تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجل الكريم الذي أكرمه الله عز وجل فعن أنس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد البراب تحرك البراب فقال له اهدأ والله لم يركك أحد أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم وكفاله شرفا ومنقبه وفخرا أن الله عز وجل أرسله للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وجعله صراجا وقمرا منيرا إلا غير ذلك من الأوصاف العظيمة وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفا رحيم وهو سيد الناس في الدنيا والآخرة فعن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة وهو خيار من خيار قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفاني من بني هاشم واصطفى بني هاشم من قريش واصطفى قريش من كنانة واصطفى كنانة من ولد إسماعيل فأنا خيار من خيار نعم يا عباد الله شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره قال سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى قال الله عز وجل في وصفه وإنك لعلى خلق عظيم فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء داعيا إلى مكارم الأخلاق كما قال عن نفسه إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومع ذلك يقول الله في وصره وإنك لعلى خلق عظيم قالت عائشة رضي الله عنه كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن القرآن أحل حلاله وحرم حرامه وآمن به ودع إليه وعمل به وختم الله به النبيين وجعله خيرهم وختم الله بأمته الأمم وجعلها خير الأمم قال صلى الله عليه وسلم أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله سبحانه وتعالى وجعل الله عز وجل أمته أكثر أهل جنة قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفأ أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين ومع ذلك قد بين حديث بريدة أن أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلثي الجنة قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة عشرون ومئة صف ثمانون من هذه الأمة وأربعون من بقية الأمم وحفظ الله كتابه وهو القرآن قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون جعله الله عز وجل شفاء ورحمة وهدى ونور وروح قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فقال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هذه إلماحة بسيطة وإلا ففضائله كثيرة وشمائله وخصائله كثيرة تعجز الأقلام أن تسطرها والألسن أن تذكرها والكتب أن تجمعها فقد جعله الله عز وجل رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد تنوعت سبل الكافرين في الطعن فيه صلى الله عليه وسلم فقد قالوا كذاب وقالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا شاعر وقالوا يعلمه بشر وقالوا بأنه أبتر وسموه مذمما إلى غير ذلك وزعموا أن الله قلاه وطعنوا فيه بسبب أصحابه الفقراء والضعفاء وقالوا بأن الكتاب الذي أنزل إليه أساطير الأولين إلى غير ذلك قال الله عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يرحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين قال الله سبحانه وتعالى صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقال الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون وقال الله سبحانه وتعالى مخبرا عنهم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقال الله عز وجل رادا عن قولهم بأن ربه قلاه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى وقال الله عز وجل حين زعموا أنه أبتر إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقالوا بأنه أصابه الريح أي المس ونحوه أي المس ونحوه فجاءه رجل يقال له ضماد فقال يا رصد يا محمد إني أشفي من هذه الريح أو إني أرقي من هذه الريح فإن شئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله من يهزي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فقال يا محمد أعد علي ما قلت فأعادها عليه فقال والله إن هذا والذي جاء به موسى يخرج منا بوس واحد أو كما قال رضي الله عنه ثم أسلم بعد ذلك وكم من المواقف التي كان يتهمه بها الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ومن غيرهم ويأبى الله عز وجل إلا أن يرفع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويكرمه بأنواع الكرامات بأنواع الكرامات ولهذا تغلغل الحسد والحفد في قلوبهم فبين حين وآخر نرى من يمتهن القرآن ونرى من يمتهن النبي عليه الصلاة والسلام بالأفلام المسيئة أو بالرسومات السيئة إلى غير ذلك ولا تعجب فكفرهم به هو من أعظم السب أعظم السب أن يكثروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأعظم السبب لله عز وجل أن يجعل له الصاحبة والولد كما قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم وما ينبغي له ذلك يدعي أن لي صاحبة وولد وأنا لم ألد وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه فهم يسبون عبنا ويزعمون أن عيسى ابنه ويزعمون أن عزير ابنه ويزعمون أن له صاحبه ويزعمون أن له ولد فهل أعظم من هذا السب ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا هل أعظم من أن يسب الله عز وجل ويصفونه بأن يده مغلولة وأنه فقير إلى غير ذلك من الأوصاف البذيئة التي صدرت من اليهود ومن النصارى ومن على شكلتهم فكفرهم بنبينا صلى الله عليه وسلم سب له بدون رسوم بدون تمثيليات وأفلام بدون تلفظ كونهم بقوا على الكفر على النصرانية على اليهودية على المجوسية على البوذية فهم سابون لنبينا صلى الله عليه وسلم بلسان حالهم إن لم يكن بلسان مقالهم وهذا السبيل الذي يسلكوه قد سلكه أسلافهم فكما في حديث أبي ذر في الصحيح أنه أرسل إميث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأاه رجع وقال يا أبا ذر لقد سمعت الشعر وليس بشاعر ورأيت الكهان وليس بكاهن ورأيت المجانين وليس بمجنون فرسولنا صلى الله عليه وسلم أكرم مخلوق على الإطلاق أكرم من الملائكة أكرم مخلوق خلقه الله عز وجل اصطفاه وابتعته لإرسالته وختم به الملة والدين اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله العالم بالسر وما أخيه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد ونصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بالمظاهرات ولا يكون بتقليد الكفار ولا يكونوا في غير ذلك من الأعمال المخالفة لشرعه وإنما ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع كتاب الله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أردنا أن ننصر نبينا حقا فلننصره بالأخذ بهديه وسيرته قال الله عز وجل قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله أفور رحيم وقال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين روف الرحيم وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأصافه كثير والأمر باتباعه كثير أما ما يفعله كثير من المسلمين أنهم إذا أرادوا أن ينتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي الخفار في المظاهرات وقلدوا الكفار في لباسهم وقلدوا الكفار في كلامهم وهياتهم ثم يزعمون نصره أنا لهم النصر بل هم خادلون لدين الله معرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضون للذل والهوان وجعلت الزلة والصهار على من خالف أمري والحكم في من سب الله عز وجل ولم يتب من ذلك أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القتل كما شرعه الله سبحانه وتعالى أما من سب الله ومات على ذلك فإنه يقترب ردة يقترب دة الله حتى وأما إن تاب من سبه لله يتوب الله عليه فهو التواب الغفور الرحيم وأما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإن مات على هذا السب فهو كافر كفر أكبر يغلده في نار جهنم وإن تاب من هذا السب فلابد أن يقتل حقا لا ردة لأن قتله حق للنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ولي أمر ولا يستطيع أحد من الناس أن يعفو عن حق النبي صلى الله عليه وسلم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 أو يقوم به المنتحرون أو يقوم به غير ذلك من الأعمال الإرهابية أو الأعمال الخارجة عن تعاليم ديننا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم يعود شأنه إلى أولياء أمور المسلمين ونحن نرى ما عليه المسلمون الآن من الضعف ومن الظلة ومن القلة ومن الحوان بسبب تركهم لدين رب العالمين فحقهم أن يصبروا وأن يتحملوا وأن يدعو الله عز وجل أن ينتقم لهم ومع ذلك نبشركم يا معاشر المسلمين أن سب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب نصر الإسلام ومن أعظم أسباب نصر العمة فقد كان السلف رضوان الله عليهم يغزون الحصون من حصون الروم أو فارس فيمكسون الشهور لا يفتحونه ولا يفتح عليهم لتحصنهم ولقوة جدرانه ولشجاعة رجاله فإذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم استبشر المسلمون بالنصر فيفتح الله لهم الحصن في اليوم أو اليومين وفي حديث أنس أن امرأة كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلة من الليالي قتلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فلما صلى وأخبر قتلها قال أخبرت أن فلان قتل وناشد الله من قتلها إلا قام فقام زوجها وهو يرتجف فقال يا رسول الله إنها كانت تقع فيك وتتكلم فيك وإنها الليلة تبتكا سبا شديدا فقمت إلى المغول، فوضعته في بطنها ثم اتكأت عليها حتى خرج من ظهرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألاش هدوا أن دمها هدر هدره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكعب بن الأشرف اليهودي لما كان يتشبب بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبإنساء المؤمنين وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم له محمد بن سلم ومن معه وقتلوه في حصنه هذه الأدلة تدل على أن قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولي أمر المسلمين لأننا لو تركنا هذا الأمر إلى كل من حبه جبه إلى كل من أراد أن ينتصر للرسول صلى الله عليه وسلم زعم لا حصلت الفوضى في المجتمعات وحصلت الفوضى في الأمم وجر البلاء إلى المسلمين ونحن لا نستبعد أن هذه الحادثة التي حدثت في فرنسا مع أننا لا نجيزها لا نستبعد أنها مثل حادثة 11 سبتمبر. التي اتخذها الأمريكيون لغزو بلاد المسلمين ولحطم ديارهم ولقتل رجالهم ولديتهم أطفالهم كما حصل في أبغانستان وفي العراق والآن الحمل قائمة على اليمن يريدون أن يوصلوه إلى ما وصلت إليه تلك البلدان بسبب تصرفات قام بها بعض من لا يحسن التصرف أو قام بها بعض من لا علم له ولا دراية ولا رواية بل هم من جماعة الفساد ومن الجماعات التي نحذر منها من زمن بعيد بحمد الله تعالى نحذر منها بعلم لا نحذر منهم بسبب هوى أو غير ذلك وإنما لعلمنا أن هذا الطريق طريق غير كتاب الله وغير سند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يا معاشر المسلمين إلقاءوا إلى ربكم وتضرعوا إليه أن يصرف الشر عن بلدانكم عن بلدكم خاصة وعن جميع بلدان المسلمين فإن هذا المخطط الذي بدأ له من 2011 بثورة ما يسمى بالربيع العربي ما يزال شرها يمثد إلى جميع بلدان المسلمين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المسلمين من الشرور والآثام ونسأله تعالى أن يمكروا بالكافرين وأن يسلم المسلمين وأن يعلي دينهم ويرفع كلمتهم ويجمع كلمتهم على طاعد الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين